من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أي وی أرضهم <تصفيق> أن يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ تَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم أن تصيبنا دائرا فعتب الله أن يأتي بالفتح أو أن Uh-huh. حبيط أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فانا الذين بالقرب مني احبها يحب You مَا أَمَرَ وَيَحْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الَّذِينَ آمَنُوا النَّبِيْنَ We're mine. Yeah! na un que trava mim Core